اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وَأَهَبْ لِلْمُسِيئِينَ مِنَّا لِلْمُحْسِنِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسيا العظام لحما بعد الموت اغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وع وعاف وعنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين اليك اواهينا مخبطين منيبين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 سبحانك وبحمدك اللهم أعذ المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين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 اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نخصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وختاما نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا هو ولي ذلك والقادر عليه ونذكركم بأن حقوق الطبع محفوظة مع تحيات هاي Quality جمهورية مصر العربية هاتف رقم 335 3015 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته